<ileri> Allahum <any language> Alhamdulillahi عليهم غير المقضى I ثم جعل الأرض طرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيث وجعل بين البحرين حاجزا Ainda ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله B'l'hom fi jac'in minhà, b'l'hom minhà agra. B'l'hom fi jac'in minhà, b'l'hom minhà agra. Allah. Alhamdulillah. الضالين <تصفيق> آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تلهكم أموالكم un جَاءَ <تصفيق> بِوَأْكُم